الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي مبتين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بل هو خير لهم لكل امرئ منهم ما اجتسم من البر والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا بظن المؤمنون والمؤمنات وقالوا هذا انكم نبيين لا في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفقتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسلتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولو لا إذ قلتم ما يكون لنا تكلم بهذا سبحانك, سبحانك هذا مهتر عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ما في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم. هُوَ اَنَّ اللهَ رَبُّكُمُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يتبع في الفرشاء والأنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما سكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي وجميعي والين ولا يأتلئ الفضل منكم والسعد أن يؤتوا للقربى والمساكين والمساكين والمهجرين في سبيل الله واليعقو واليغفروا ألا تحبون الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصن وجشد عَلَيْهِمْ أن سة و